سعيد وستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد الرسول أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بيعة ضلالة وكل ضلالة في النار تجموع كثرة قشتنا وزني السريم الثالث فعل بضم ففتح فعل ويطرد في اسم على فعلة بضم فسكون يعني مضطردة قياسيه هم اسمي لسر وزني فعلة أتواني بيس يودو خياسي بيس يودو الجمعي كي لسر وزني فعل ويطرد في اسم على فعلة بضم فسكون وفي فعلة هروها فعلة كلمية كتير لسر وزني فعلة بضم فسكون أنثى أفعلة كلمية كتير كفعلة لسر وزني فعلة بلان يعني مؤنثي أفعلة أفعلة فعلة ك غرفة ومدية وحجة وصغرة. بس غرفة مدية حجة تعني غرف مدن حجج حجج فعل كغرفة ومدن المدية يعني السكين يعني شقوق لا شفرة ك يعني ك وحجة وصغرى وكبرى مؤنثي أصغر مؤنثي وكبرى مؤنثي أكبر فتقول فيها غرف ومدن مداي فعل تنوينك سدع لك رسمك ليه سدع لك رسمك ليه بوشيع مدن للفضه ناخذ اليفك الظلام لخطه دان ليه مدن وحجج وصغر وكبر صغر كبر وشد في بهمه في بهمته بضم فسكون وصف للرجل الشجاع بو شدد ده برضه هو وصف صفه في اسم بو همو اسمه لا اسمه ده انا دري لا صف اوصاف ده انا دري بلان كوصف بو الرجل الشجاع سمعك لا وبفعل بوهم شذوذا. أتواني لست شي جبقي كي بوهمة. بومة نجبيت خارو وزني في نجم، ويطرد في وصف عاقل على وزني فاعل معتلل لام. تاني بقي فعلة فعلة حرفنا س الوزني فاعلة بلام تاني س الوزنا وزنك وزن كخاص بأوصافه، تاني س الوزنا جمعي كي. بُهْمٌ بُهْمَتُونَ أما بُهَمٌ مخاصي أسماء ككاتب جمع اشتلاوة أما شَنْتَة كما شذ جمع رؤيا بضم الاول رؤيا يعني رؤى وبسوي رؤى فعلا ونوبة ونوب نوب وقرية قراء فعل فتح أولهما يعني نوبة قرية شو كمانة لبروام هي كميا مضموم الراء رؤيا رؤيا السيدة <صفيق> كي هل أسترزدي فعل أي شيء؟ والله ما بوجم والله نبروا اسم بأعاجل يبي ويطردوا فس من يسبب جمعناك أي نوبة نبروا وين سر وذني فعلياً سر بفتح أوليم وليحية جمع فعل لحية لح فعل فعل فعلته فعا وزن فعلم بز ولحا جمع كي شاده وتكفي فعل جمع كي اقل لوحاد بيني لزمانه او شاد ولحية بكسره او شاده وتخمه بضم ففتح فعله امش نامد چونك ضم فتح نك تخمة تخمة تخمة, تخمة بضم ففتح على فعل أم شاذة كذلك امتلاب كالزور بخواد أو أتخمة كهو يسمى كلمتان رؤياو نوبو قريو لحيو تخمة ما نشاذة أمانة بشاث جمع للمصدرية في الأول أو رؤية وانتفاء ضم الفاء في الثلاثة بعده أوسانشك بدودين نو النوب قريو لحيه أو أوسانية فأكان المضمونية فعلو فعلا وفتح عين الأخير تخمش نجاتي تخمبي فعلة تخميا نابت كابو مضطرد له اسمي في فعله الرابع وزنيت فعل بكسر في فتح في اسم على فعلته قياسيا له اسميك جلس وزني فعله بيه بفعل جمع كريه. فكحجتين وحججين حجه حجه اسم يعني وقتل الحجه الحجه هادو زمانك. هادو اللغة كهاتو. يعني اسم من الحجه دي. حجه حجه حجه حجه حجه حجه حجه حجه حجه حجه حجه مرة من الحج على غير القياس ويحجل اسمي مرة هنا فعلا عندنا علمارهم حجة اسمي مرينك اسمي هيئة بلام على غير القياس شاد كابو اكت الحجة اقل اسم بيت اسمي حجه مصدرك اسمي مصدر يا اسم يا الحجة اسمي مربي على غير القياس الجميع يجب ان يكون هناك جميع من الشيء الجميع من الشيء الجميع من الشيء الجميع من الشيء الجميع من الشيء الجميع من الشيء من الشيء الجميع من الشيء من الشيء من من من الشيء فعلة فعل وفلية فعلة فلية يعني افتراء فلية يعني دلوها الكذب وهي الكذب وفرن فلية جمعك هي فرن يعني فعلة جون فرنة وفعلة بلام أو تنوينة اللي فقدر ناشيها تسرألي أمانة فعلا بفعال جم أكداو على القياس ومضطرد وسمع يعني أم السماعي لذلك نكلميها كثيرا سماعي في حلية ولحية بكسر أولهما حلن ولحن سحلية أبوايا حلن بلان بحلن شاته لحية أبوايا لحن فاللحن شاته اللحن أمانة السماعين كما سمع في فعله هاروكتون لكلمين فعليش فعل بضم فسكون فعله فعل بكسر ففتح كصورة صورة لسل وزني فعلية أقل جمعي كيف تجي؟ صور أي أقل بنيت الصور هاتوا أو السماعي سماعي هناك قياسة كانيا فعلة فعل فعلة فعلة فعلة فعل فعل وزني بالله هادو كي كيا في الأسماء هادو كيف الأسماء الخامس وزن بين جملة جمع كثرة ويطرد في وصف عاقل ويطرد مضطرد لا وصفك وصف عاقل بيت على وزن فاعل على وزن فاعل معتل اللام يا معتل اللام على وزني فاعل معتل اللام كقاض قاض وزني فاعلة وقضات ورام ورمات وغاز وغزات أسر وزني فاعلة بلام ابي أبي لام كمعتل أسر قضات أسر وزني جيا يعني خوتش وتخوتش يا قضية رمية رمات غزيت غزيت غزوات يا غزيه غزيت أخذ دواء بتيه غازي غزيه غزات عموما الياء المتحرك ما قبل مفتوح كل بدء الفا وايليات ويجنى الامانه لسر وزنك سر وزن فعلا فعلا كابوس مضطردا لا هم وصفك هم وصفك عاقل ببطل لا ما كتشبيه معتل السادس وزن ششم لاوزاني جموعي كثره فعاله بفتحات سيفتح فاعين لا ما كرسيش فتحيه ويطرد في وصف مذكر عقل صحيح الله فاكلها وقتها مرتل الله صحيح الله في ويطرد في وصف مذكر بلون ويطرد في وصف عقل على وزن ليه الله ويتطرد في وصف مذكر عاقل مذكر عاقل صحيح لا ككاتب وكتب وساحر وسحر لا وصفك يا وبس ليه مطلقا ويتطرد في وصف مهم وصفك مطلقا مذكر عاقل صحيح اللام كاتب, كاتب كتب كاتب كتبه ساحر سحر بايع بيعه طلم تشنيسي باعه باع باعه قبياعه باعة. باعة. الياء المتحرك ما قبل مفتوح قلبه الف والصائغ يعني زرنجر صاغه زرنجل كان صاغه يعني شيء سيغة صائغ صائغ في من الصياغة سيغة صاغة وبار بار فاعل يعني بارر وبررة بررة أمانة فعلا وبعضهم يجعل هذه الصيغة أصلى سابقتها يعني عندك العلماء قالين أأم فعل أصلى بوخ وزني بينجم كفعالية أما أصلى أو كفرع أما فعلية أو عليه أما فعلت هنا أو كفعالت هنا أما هو صحيح الأخرى أكبر شيئا معتنى الآخر هندق العلماء قالين أما أصلى بوزني بينجم وإنما ضمت الفاء الأولى للفرق بين الصحيح اللام وما ومعتلة. ألين بششم أصلاً بششم أصلاً بين جم فرع يا كم يعني بين جم يعني كديانته ضم بس بفرقه لبين شيء وشيء لبين معتلة اللام وصحيح اللام هماش تاني كابو أو صاف بتشي جمع كي مذكر. بفعلت ينفعنت معتل اللامب بفعلته صحيح اللامب بفعلت السابع وزني حوتم لا جموعي كثره فعلا فعلا بالف مقصوره بفتح فسكون ففتح ويطرد في وصف قياسية لا لاهم وصفك والله مدلاله جي تابع هلاك دال على هلاك يعني نمان نمان قتل بمردن بهالشي بات او توجع يعني اعزار او تشتت فرش بلابونه او فلام والله موزنكاني جي تابع شن وزن دي هنا 6 وزن الطالبي كده يا اخويا يكم زين الذي فعيل كل شيء يفسر ام عنانتياب أم وزناني وزن النبي كسبا سيكن نحو قتيل وقتله وجريح وجرحا وأسير واسرا ومريض ومرضى فساء قتيل دل على الهلاك جريح دل على التوجه وأسير وأسرى ومريض ومرضى دل على التشتت أما الزناي فعيل الزناي دوم الزناي يعني وزن أو زنة فعيل بفتح فكسر كالزمين وزمنا زمين نك زمن زمين وصفة كسيك اللي بي علي زمن يعني زور نخوشا دائم نخوشا نخوشي نخوشي مزمنه كسيك بردوام نخوش بيت الزمن وصف من الزمانة وهي مرض يدوم نخوشي كدك الله السكر مثلا زخطة يعني بون من نخو شيء كبر دعو مين الله او وقف في الزمن كزمن أو زنة فعل وزن سيم الزنة فعل كهالك هالك هلك أو زنة فعل أو زنة فعل يلا سر شيء للسروزني فعل بفتح امام الطريده وصف بير لسر وزن فاعل به بفعل جماعي فتح فسكون فكسل كميت وموتى ميت سر وزنشيع ماي ويت ماي ويت سر وزنشيع واو واوش لقليات وقاعدة قورة كمان هي وثمان للتصريف يا واو كشتن بيك يكميان ساكن بو قلبت الواو ياء وادغمت في الياء أبث ميت ميت وموتى أو زينتي أفعلة زينة وزني بينجم كأحمق وحمق زيني أفعل بفعل جمعك كريء أفعل فعلا أو زينتي فعلان أو زينتي فعلان كما تشتتها كعطشان وعطش عطشان فعلان وفعلان شش وزن ستة اوزان تاريخي كان السرير بنسمه بويز عند دقلن شش وزن أم شش لا بفعلة لا جمعة الثامن وزني هشتم فعلة فعلة يعني خوي فعلش يا خوي وزنك كلا جموعي بكسر ففتح وهو كثير في فعل بضم فسكون اسما صحيحا لا ساكن نيوت ويطرد ويطرد نيوت ازوتي كثير يعني غالبا اقر اسم كتابه صحيحا لام ولا سر وزني فعل أو او كتاب فعلا جمع كريد كقرط وقرطة قرطة هيك أفرتان ليجويكا ما يعلق في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضه أو نحوها أو هيك قرط وقرطة ودرج درجش شوني اثر عتل بخيتناوي عفتا صندوق شي بتو كان ظرفي كان وعاء كان هي, هي. بون وميخكو نازان اشتكان اخوان خلنا أو. هو في درج الزماني عربي في الصفيط الصفيط وهو وعاء يوضع فيه الطيب ودرج جمع كي درجه في عنا درجه وكوز وكوزا كوز فنجانه فالداخنه اناء بعوة يعني قرفه شداغ الله يشرب به الماء ايوب ياخذ الدواء ودب نسر وزني فعلا دب ديبابة. دب معروف حيوان معروف دببة جمع دب دبب شنك اسمك صحيح اللام نسر وزني فعلا كثيرا ما نسأل وزني جديد فعلا وقل في اسم صحيح اللامي على فعل هندك جار اقل نسأل وزني فعليش بيت برم بمرجي صحيح اللام بيت هالله سرزني في علادين يفتحن في السكون كغرد غرد جوريك الله جوريك الله دوملا بالغين المعجمة لنوع من الكمة وغيرها ده كغرد بالغين المعجمة لنوع من الكمة أو وغيرها او بكسر فسكون، مثلا قرد كقرد وقرد قرد واقول قراناتها كقرد وقرد كابو يترقر فعل بيت ينفعل بي ينفعل بيت بلم بزوري فعله والله شرط شرطي يا ابي اسم به صحيح اللام والله على وجه القله فعل فعل شهر وعدين التاسع وزني نوم فعل بضم الأول وتشديد الثاني مفتوحا فعل يعني فعل قياسيا لشيف ويضطرد في وصف على وزن فاعل وفاعل صحيحي اللام صحيحي اللام في وصف على وزن فاعل وفاعل صحيحي اللام كراكع وراكعة راكع وراكعة أتوانين راكع لسر وزني ششم خياسكين جميكي، أكيد استوى زدش ششم جميكي، شو أندر أشيء؟ ها ششم، ده كنوع، ها ركاعة، أبي أن سيريكا. ويضطرد في وصف مذكر عاقل صحيح حل أبي أن أبي دون مش كي مش ليني راكع ركعة ركعة أنك ركعة ركعة أو جاء ركعة أبي ساجد سجده سجد ها؟ أكله، ها؟ قائم قوامة. شو مش شرنيا؟ جالس مش جلسة؟ جالسون جلسات. في وصف المذكر عارفه. يعني ما مقياسية. بيستند، بيستعيا إبنيه كيف شو بنيت ثلاثة أبنية سليم ويطرد في وصف مذكر عاقل صحيح لكي يجب ان يكون لكي يجب ان يكون لكي يكون لكي يكون ويطرد في وصف على وزن فاعل لكي يكون شتاء يكون لكي يعني لكي يكون لكي يكون لكي مذكر مؤنن. أو هدوشان أميان هدوشان راكع راكعة راكع راكعة هدوشان صائم صائمة تقول في الجمع ركع وصو مرجكي صحيح اللام بيت جاء مذكر بيها مؤنث مشكلة وندرا يعني زور كمي معتل اللام من السهل شيء اكليل شمع كذير كغاز وغزا غاز وغزا لا قرآن هتوي أنه أو كانوا غزا أو كانوا غزا كما ندر في فعيلة وفعلاء فعيلة وفعلاء هلس الأم وزناها يعني بفع الجمع كلاوة تضمن ففتح كخريدة وخرد خريدة خليدة يعني المرأة الشابة يعني أفلتك القنج او أو الحسنة يعني أفلتك جوانب او يعني أو يعني أفلتك شرمن بيت بيوتك خليدة أكتشتابونا يا بني كخريدة وخرة سيسف عيلة ونفساء ونفس نفساء وصفاء هو آفرته كالزيسان بير ونفس لأن آفرته كالزيسانيان قال نفس نساء نفس فلما من نادر أجنام مطرد أويكا وصفك على وزن فاعل وفاعلة صحيح أن العاشر فعال يعني هر مد فعالة هر مد جه فعالة يعني يكون فعالة بلنب مد بضم الأول وفتح الثاني مشددا ويطرد كسابقه هر وك فعالة في وصف على على فاعل فيقال صائم وصوام وقارئ وقراء وعاذل وعذال وندر في وندر في وصف على فاعل فرق لغة مقصورة يجية ايا بو مذكر مؤنث بو أم ين مضطرد بو مذكرا ولم نادراً بو فاعل جديد ويضطرد السابق في وصف على فاعل نويل على فاعل وفاعل فيقال صائم صوام صائم صوام نال صائم, صوامة. صائم, صوامة. صائم صوامة. صائمة نالي صوام صائم صوام صائمة صائمه ليس صوام الهمزه مقصوره كيجمعك بس صائم صوام صائم صوام هذا شيء ثاني وقارئ وقراء وقارئ وقراء وعاذل وعذان عاذل يعني لائم تلومي كسي كسلو كذا هو لو ما كان ناوي تشوف عاذل وصف وندر في وصف على فاعله كصداد كصداد كصداد في قول الخطامي كلميه صداد لا الشعرق دهات ولا قول الشاعر ونوي القطامي القطامي نوي عمره أو عمير نوي عمرة أو عمير ابنو شقيم شين يا يا مين رتيما أحد بني رتيم من تغلب كان نصرانيا فاستمه وأدرك خلافة عمر بن عبد العزيز وانتقى به توفي سنة مائة وواحد أصار صطبيخ هجريا وردواء القطامي الشعر الدالي أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صداد أبصارهن نسبة إلى النساء أبصارهن يعني شايا لا قنجانة شبان شبع شابة أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صداد صداد أكل جمعي صاد بيت أكل جمعي صاد بيت بلام ليلة الشاهدك بوشي بو صاد دي. وندر في وصف على فاعله كصداد جنك أقرب بقره وبو هن هر صاد دي أقرب بقرته وبو أبصاري جمع هر وقد أراهن عني غير صدادي كابوس بؤس صدى جمع صاد اسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل صد صد يصد صاد اسم فاعل كيتي مؤنثة بمعنى أعرض وقد أراهن عني غير صدادي الله اعلم على يعني تما شاي وقد عني غير صداد، اللي غير غير معرضات، شاوي شاوي كما نذر في المعتل، كما نذر في المعتل كغاز وغزاء وسار سار السراء. إذا اسر غزا معتل بما عريض بالشباب وصفك على فاعل وصحيح اللام اما غزا يغزو والسرى يسري معتل اللام فرق السارا وسراشيا سريع شيزمان سارا سراء ها سار يعني بسري بسر بلم سرى بياء سار في الليل سبحان الذي أسرى بعبده ها؟ ليلا سرى يعني في الليل مشى في الليل ذهب في الليل ساري ساري يعني الذاهب بالليل سرى بياء, بياء. سرى سار وسراء معتل اللامه الحادي عشر وزني يان فعال كسري كسرى فأكا وفتحي عينك بلامشة ديلة قلني بكسر ففتح مخففا ويطردوا في ثمانية أنواع نجد في ثمانية أسماء أو صافي تكلا في عقدي لا شن وزنك تبوء هنا أو وزناء أسماء الشنتايا أو صافي الشنتايا لو أنا مطرده الأول والثاني فعل وفعل ما ستواجهشتي فعل فعل فعل فعلة مذكر مؤنث بفتح فالسكون اسمين أو وصفين كابو فعل لقل فعل. أقل اسم بن ينصف بن مذكر مؤنث كان يعني. ليست عينهما ولا فاؤهما ياء عينه فأكان ياء يأنب مثل كلب وكلبة مذكر مؤنث شيشا اسمه كلب كلب اسمه جمعك هي كلاب اما الجمعي كثرة يا أخي إينات كلاب كلب كما جمعك هي أكله أكله أكله أو فعالينا يا أفاعله هو آخر وزن لأوزاني جمعي كثرة جمع الجمعي كما أكلو فخذ وانجمع كي وجمع كلاه وجمع كثرك أشياء كلاه كلب كلاب مثل كلب وكلبة وكلاب أو اسم صعب مع صفاء اسمنية صفه صعب وصعبة وصعاب صعب مذكر صعبة مؤنثي صعبة صعاب جمع كي وتبدأ الواو المفرديا أن بالجمع كثو اس الثو فيها ثو بالسروس دي فعله اجى جمع كين بيت شيء فيان ثياب ابيتك ثو اب واش ثو اب واش ثو اب بلام الواو الساكن ما قبل مكسور تقلبوا يا أنا بيت شيء في بئ اميداء فتوب دال واو المفرد في الجمع او واو كلمه فردي الى جمع دبره وزني فعال في لبكسدس فيك كمل كسدسيك او كته واو هي بثيا ثوب ثياب وندر فيما عينه واو او فاؤه الياء منهما بلن فأو عينك يا عبد لسر وزني في عال زولبة كميدة كوم مرجتي في عال أبياتين به ابي فأكين عينك يا نبي لسر أمج جمع معناكني أقول وابي قينا بلى مياهه يا عبد عينه فأكيب أمج معج معناكني بكمي شاتو. كضيف وضياف ضيف وضياف شيء ا ويعار بعين. وهو الجدي يربط في زبية الاسد الجدي جدي يعني جيسك لا شيء جيسك اه الذكر من أولاد المعزي الذكر من اولاد المعز بني رغسك وترجي الجدي الجديو جدي وهو الجدي يربط في زوبيه الاسد هذيكاتي اخوي زوبيه شيا ايك بنفشاي خد كناري او كبرزاي كا حفري شان اكد ولكن هذا هو ان حفراء هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان بو هناك يكون ان بو, بو, بو شن حيواني كان ان له شاغلان يكسر او كان اكلي نسر او زبيه بيفتح حفره حيوان بي لو نواه الشير اوانه بي بعد نيتي خردوي حيوان وهو الجدي في زبيه الثالث والرابع فعل وفعل تو ندري ونبوم ذكر به مؤنث بفتحتين اسمين بفتحتين يعني فعل فعل اسميني أبي تشيبن هذا شأن اسم بن وقوة كمني كتشيبن وصف يا اسم بن اللامي. صحيح اللامي هذا شأن لا مكان صحيح به ليس عينهما ولا لا مهما من جنس واحد يعني مبعفنا نحو جمل وجمال جمل وجمال ورقبة ورقاب الرقبة والرقاب جمل يعني مشتر جمال جمع كيتي ورقبة هو رقبة من الإنسان في ترقب العنق وان دي جاريش بإنسان أو تلشي رقب فتحريره رقب من باب تسمية الكل باسم الجزء فهو جنكا وكويلان فتحريره رقب فهو ناون ناون الخامس الخامس هو فعل بكسر هذا اسما يعني فعل ان يكون هذا المكان الذي وقداح وذئب وذئاب والنهي وهو الغدير يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان دارك يعني تاشي ولاقينو نعم لا أو قمارة هذي يندها بونمنا فك الزرق ويان ذلك كانوا كبار داخك بوي في كذو من الخشب كان يستعمله في لاقينا نعم كان كان به ويستقسم وذئب يعني فعل وفعل ونهي وهو الغدير غدير قمعة كانت برا نبارة كبيني برا عيطية قومي فوتين بين درا غادره السيل ذهب السيل وراح وبقي البقيه في مكانه اوبيوث الغدير خمو غدير كلمه غدير اوي يعني ما غادره السيل سيل جيت وما هو اوي هجوميك بيت النهي نهي, نهي ونها السادس فعل تضمن فسكون اسما غير واوي العين ولا يائي اللام نسر وزني فعل اتواني با بفعالش جمعك فعل بفعال جمعك وضي رمح رماح طلاب بمرجع واوي العين نبت عينك واو نذر شون كاقر واهو بيبيع عين كي واهو ككلتا فعالة بيبيع ولا يائي اللهم كرمح ورماح ورماح و جب يعني بئر البئر الواسع بير كورق كورق جب والجبار السابع والثامن فعيل وفعلة. فعيل فعلش دو نوع دو نوع هش نوع عليك أو باس كلوتي وزد في الجمع كثير وصفي بابي كرومة وصفي بابي كرومة يعني إذا بابي كرومة هتشي وصفي في درزكي يعني الصفين مشبعة كلوتي وصفي بابي كرومة يعني شو الصفه المشبها ظريف ظريفه وصفه بابي يعني المذكر والمؤنث فعيل وفعيلة ظريف بياكل كتشاكه ظريفه افرت كتشاكه ظراف كاوس ظراف ونساش نساء ظراف فعلا يستوي فيه المذكر والمؤنث غيرنا لكاتي تانيث كظريف وظريف رجال ضراف نساء ضراف وتلزم هذه الصيغه فيما عينه واو من هذا النوع فلا يجمع على غيرها ام صغير حتى لما من أبو لو بابي كروما عينك واو إلا هل أبي طويل نسر أم وزن جمع عليه؟ وكو طوال طويل طوال طويله وطوال شن كطال نسر وزنيشيا طال ها طولة. طولة طولة هم نسر وزني فعولة ابيك أميك وعينكش شيء ووا عينكش شيء ووا طوال كطويل وطويلة وطوال وطويل وشاعت أيضا في كل وصف على فعلان شاعتني كثرت يعني الشائعه شائعة لسلوزني فعلانيش هاتوا بفعال جمعك بفتح فسكون للمذكر وفعلان للمؤنث يعني فعلان وفعلانش بومذكر بومؤنث أمدونا وفعلان وفعلان يعني فعلان وفعلان فعلوا فعلانا وفعلان فضمن فسكون له وفعلان لها للمؤنث كغضان وغضا وغضاب سغضاب هنبو رجال هنبو جه نساء وعطشان وعطش وعطاش عطشان بمذكرة عطشة بمؤنثة عطاش ومذكرة بمؤنثش وكخمصان وخمصانة وخماس خمصان، كسي كخمصانة، يعني الجائع برسيتي بس بوجي فيو ذي خمصان، يعني معيدين كشي تاني، يا جي خلدني كتريك، تاخذوا خيماسا ويرجعوا بطالة، جاي عن ليس فيه فيه شيء، بلام اقرد قرد، شو تيده؟ كسي قال خمص بطنه، يعني سكي قفا، يعني كشي يخمص رجل خمسان وخميس الحشا يعني رخواني مع عليهج أي ضامر البطن وخمصان وخمصان وخماس خماس جمع اكيد باش تعالى ان شاء الله شتري دونز الثانيه عشر فروع صلى الله على محمد